بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الالتساب ولم نجعل الأبرا وجاء صيما ينزع بأسا شديدا بذنب ويبشر المؤمنون الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن من أجرهم حسنات لا تكلتي أبداً ويذكر الذين قرأوا السفه اللذين استخد الله ولدا ما لهم الدين إلا من ولدات ما لهم الدين إلا كَيْفَ يُرِيدُكَ تَرَى لَنَا تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِ الَّذِينَ يَقُولُونَ إِلَّا أَنْتَ ذَا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْأَثِيمِ أَ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ جِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهِمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وإِنَّا نَجَاعِدُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُجًا أَمْ حَكِدْتَ أَمِنَّ أم أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالْظَّقِينِ كَانُمْ مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إذ أول كتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة آتنا من لدنك رحمة وهلئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنونا بدا إن ما ضاع منهم لعلنا الى الحديد احقال مالك امدا نحن نسعى عليك لداهم نود الحق انهم اتياس في الاله بربهم واجدنا الهداه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 لولا يأتون عليهم بسلطان مبيل فمن أظلم من اكترى على الله كذبا وإذ اعتدى الحموم وما يعبدون إلا الله فألوا إلى الكهس ينشد لكم ربكم الرحمة ينشغيكم ربكم من رحمة ويهيئ لكم من أمركم مرتقا وترى الشمس إذا طلعت فزاور عن كهفهم ذاك اليمين وإذا غربت تطربهم ذاك الشمال لهم في ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يقلت من تجد له وليا مرشدا وتحسبهم ألقابا وهم رقوب ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وَكَمْ مِنْ دَارٍ كُنَّا نُقِرُّ فِيهَا بِالْوَصِيلِ لَوْ اصْطَنَعْتَ عَلَيْنَا لَوَلَّيْتَ لَنُفِرَنَّ وَلَغَدَنَّ مِنْ رُبَادٍ وَقَدْ عَلِمْتَ سَلَامَةَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ قالوا نبتنا ييما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما نبتكم فبعثوا أحدكم بربحكم هاجه إلى المدينة إلى المدينة فلا رضعيها أزعى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلصف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يجمروا عليكم يدفنوكم أي وعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعصرنا عليهم يعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا روبة فيها وَأَنْتَ السَّاعَةُ لَا رِزْقَ فِيهَا إِلَّا كَمَا جَعَلَ بِهِمْ أَمْرَهُمْ تَقَالُ بُلُوعَهُمْ بُلَّغَ بُلُوعَهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا أَلَّا أَنْتُمْ لَنَسْتَحِلُّونَ إِلَّا أَلِيْهِمْ سيكونون ثلاثة الزابع من كلبهم ويكونون خمسة تاجسهم كلبهم رجما بالغيب ويكونون سبعة وتامن من كلبهم قل ربي أعلم بعشة مما يعلمهم إلا قليل فلا تما بكيهم إلا جراءا ضهرا ولا تستث فيهم منهم أحدا ولا تكون من بشيء إني فاعد لا بتغدا إلا أن يشاء الله واذكر ربه اذا نسيك وقل استعي نهدي الرب الاقرب مما دار سدا ولبثوا في كهفهم ثلاثه ايام فظنوا انهم قد ابتلوا فلقد فاتهم الليل وانا نائمون قل الله اعلم بما لديه غيره السماوات والارض أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدُهُ وَلَا يُشْرِكُ بِهِ أَحَدٌ وَاللَّهُمَّ ارْجِعْ إلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَلَّغَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَا تَدِّعَ مِنْ دُونِهِ مِنْ تَحَادَاتٍ وَأَصْبِدْنَاكَ مَعَ الَّذِينَ يُنَادُونَ رَبَّهُمُ الْغَدَاتِ وَلَا شِغِيرِينَ وَبِهَا يُرِيدُنَّ وَجْهَهُمْ وَلَا تَعْدُ عِنْهُمْ عَنْهُمْ فُرِيدُ جِيمَةِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ولا سَفَعًا مِّن لُّغَةِ الْأَرْضِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقَدْ أَكَّدَ أَشَدُّ الْحِدَّةِ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شاء إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرابقها وإن يستغيثوا غاصوا بماء كالمهر يشهد وجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إِنَّ الْيَدِينَ آمَنُوا وَعَمِرُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ وَعَدْلٍ تَجْرِي مِنْ تَحْشِيمُ الْأَنْهَارِ يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا ويلبسون ثيابا فصوا من سندس وإبتدرق المتكين فيها على الأرائك نعم الشواب وحسنة مرتفقا وَضَرَبَ ابْنُهُ مَثَلًا لِّلرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا أَحَدَهُمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَا بَيْنَ ذَلِكَ بَخَدًا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وقال له ثمر فقال لصاحبه وهو يحايره انا اكثر منك مالا انا اكثر منك مالا واعدنكرا ودخل جنته وهو ضامن نفسه قال لا ابن وألْتَذِ بِهَذِهِ أَبَدَا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِتُّ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلِبًا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَتَظُنُّ الَّذِي خَلَقَ أتفرت بالذي خلقت من تراب ثم من نطفة ثم سوات رجلا لكن هو الله ربي ولا أخرت بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله انترم أنا أقلا كمادا وولدا فعسى ربي أن يؤتي لخيرا من جنتك ويبسل عليها حسبانا وَيُغْصِلُ عَلَيْنَا قُذَامًا مِنَ السَّمَاءِ لِتَغْسِلَ صَعِيدًا زَلَقًا أَيُسْقَى حُلَاءُ الْمَاءِ غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ قَلْبًا وأحيط بكمره فأصبح يطلب كفثين على ما أنفط فيها وهي قاوية وهي قاوية على أوروشها ويقول يا ليسني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له في أكله ينكرونه من دون الله وما كان من فقرا هنالكا وما يصل الله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء سماء أنزلناه من السماء فاختلق به نبات الأرض فأصبح هشيما فأصبح هشيما تزروم الرياح وكان الله على كل شيء مقتبرا المال والبنون دينة الحياة الدنيا والباقيات الصابحات خير عند ربك سوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادق منهم أحدا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الرِّيَاحَ رِيحًا مُّبِشِّرَةً وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۖ ويقولون يا ويلة ما لهذا الكساب لا يغابر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ورجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة الجدول آدم فسجدوا إبلا إبلي فكان من الجن فتسقع الأمر ربه أكتفتك دونه وزرزيته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا لا اسهدت ظهر خلق السماوات والأرض ولا خلق ارفسهم ولا كنتم متخذ المدلين عبدا ويوم يقول نادى شركا الا الذين زعمتم فجعلهم فلم يستجيبوا لهم فجعلهم فلم يستجيدوا لهم واجعلنا بينهم موبطا ورأى المجريون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرقنا في هذا القرآن للناس من كل مثل قَالَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَلَمَّا عَلِمَ أَنَّهُ يَؤْمِنُ إِتَّخَذَ مِنْ غَدَاةِهِ وَلَمْ تَشْكُرْ رَبَّهُمْ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ سَأَيُهْلِكَنَّهُمْ كَمَا أَهْلَكَ الْأَوَّلِينَ أَوْ الْعَذَابُ قُبُلًا وَمَا نُفْتِنُ الْمُفْسِدِينَ إِلَّا مُبْدِشِرِينَ وَعَامِدِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ بِحُدُودِهِمْ حَرَّقُوا وَاسْتَهْزَؤُوا بِآيَاتِنَا وَمَا يُنذَرُونَ هُزَاءٌ وَمَن أَغْلَمَ مِنَ مَن شُكِرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِن لَّدْعَنَّا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَتِيَادٌ ذِلٌّ وَقُرَا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 وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا وَإِذْ قَالَ مُرْتَالُ فَكَانُوا لَا أَبْرَحَتْ سَاءَ بِنَا وَنَجْلَعُ الْبَحْرَيْنِ أَوْ امضي فَلَمَّا دَارَ غَامَةٌ بَيْنَهُمَا نَادَىٰ يَا يُوسُفُ مَاذَا فَتَقَبَّضَ ذَيْلُهُ فِي الْبَحْرِ غَرَبَا فَلَمَّا جَاء وَجَأَ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَٰذَا نصدا قال أرأيك إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوث وما أنتانيه إلا الشيطان أم أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي تركدى على آثار ما قصطا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من يندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أول تعلمني مما علم ترشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحق به كبرا قال تسجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا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 قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نفرا قال ألم أقل لك إنك من تستطيع على صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تفاهدني قد بلغت من لدني عذرا فانطبقا حتى إذا أتنا أهل قرية استطعنا أهلها فأبوا فأبوا أن يضيبوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لك فقدت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأمدر فجدأي لما لم تستطع عليه صدرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيدها وكان وراءهم نبس يأخذ كل سفينة الغصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا فخشنا أن يُهِقَهُما خُيَّماً وَأَقْرَأَ فَأَرَدْنَا أَن يُبَدِّلَهُمَا رَحْمَةً خَيْرًا مِنْ جَعَاءٍ وَأَقْرَأَ رَسُلًا وَأَمِنَ الْجِبَالِ فَكَانَ لِغُلاَمَيْنِ يَكِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ سُرُرٌ لَهُمَا وَكَانَ تَحْتَهُ كُرُسِيٌّ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَتَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا فأراد ربك أن يبلغ أشد ما ويستخرج كل ذمّة رسمة من ربك، ولا تعنته عن أمر ذلك تؤيل ما لم تستع عليه صدرات، ولا تعلم تآراب قل سأسلر عليكم منه ذكرا إنا مكننا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إلى برغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قومها قلنا يا ذر قرنين إما أن تعذب وإما أن تستفد فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه سيعذبه عذابا نقرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطنع الشمس وجدها تطنع على قوم لم نجعل لهم من لدونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه قدرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السجين وجد من دونهما قوما لا يتادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مكفدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا فهل نجعل لك فرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ربنا آتوني زبر الحديد حتى إذا تاور بين الصدفين قال انفقوا حتى إذا جعلوا منارا قال أرثني يسرغ عليه خطرا فما استعروا أن يظهروا وما استطاعوا له لقبا قال هذا رحمة من ربيه فإذا جاء وعد ربي جعله بذكاء وكان وعد ربي حفا وتركنا بحظهم يومئذ يموج في بعض ومطفق الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غفاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سماع أفحسب الذين سفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إن الذين ادعوا ان ما للكافرين نزلا قل هل نذكركم بالاخرين اعمالا ان الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون ان لهم يحسنوا أولئك اليجين كفروا بآيات ربهم ولقائهم فحذفت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزها ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا وَاتَّخَذُوا أَيَاقِي وَرُسْلِهِذِهِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَّمُوا لِحَافِظِي كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتٌ كَثِيرَةٌ مِنْ ذُو الْجَنَّاتِ الْجَنَّاتُ الْجَوْفُ الْجُلَاسَ الْقَالِبِينَ فِيهَا لَا يَدْخُولَ عَلَّهُمْ وَلَا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تأنفد سلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ أن يعمل عملا صالحا ولا يشرك عبادة ربه أحدا